لا تَدْعُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا من وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم لبور وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكسبونه فنبدوه وراء اشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَسْأَلُوهُ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّئِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأرل الباب الذين يذكرون, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا مَّن رَدَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ رَبَّنَا يعنا منادي اينادي لي دي ماني انا من نور ربكم فامنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتستر عنا سيئاتنا وتوفنا مع على ربنا وا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر نونفا دعم فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وقوزوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لاكفرن معهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري تجري من تحتها لبهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقدب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواب الجهنم وبيت المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار قالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبراء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 واتقوا الله الذي تستاءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا بيتاما أموالهم ولا تتبدلوا خبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنى وثلاثة وارباع فإن خفتموا ألا تعبدوا فواحدة نوما ملك تيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة بَأَيُّ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَن شَيْءٍ إِن يُنَفَّسًا فَقُولُوا فَقُولُوهُ أَنِّي أَمْرِئٌ وَلَا تُوتُ السُّفَهَاءُ أَمْ وَلَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لكم قيما وارزقوهم فيها وافسوهم وقولوا لهم قولا معروفا